استعوا استعوا اقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله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 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس الذين لا يقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض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 وندي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من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 يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راء